لا ينبذ ريال أعيّر أبقى من صار صاحب الغيار أنه لا ينبذ من جبد الملاقات ومثل من خلالك ماذا نجاريا لا ينبذ من جبد الملاقات مثال لابساً تأيّري أهلي أو شافيين لماذا؟ في عمومات الأدلة أجل على سعارة الماء وأنزلنا من الأجمال من القبيلات من أمور خلقات طاهرة من أجل في السور فإن قل بأن هذه الأدلة وعارضها محكوم ما دل على نجافة الماء القليل في الملاقات فهو قوله في الصحيح وهو قوله في السخير إذا بلغ الماء حجر فرين لم ينجي التوشي إذا بلغ الماء حجر فرين لم ينجي التوشي حبيثا ترخيار والترخية لها نحن أي استفاج من نحن اذا لم يبلغ حجر فرين او نجيكه كإشمر المائل جارج لسان إنها الماء الجاري ليس بقدر القرآن وحينئذن نزدته الشيء بمجردهم الأخير فإذن الأزل العام التي تجند على طهورية الماء قل وأنزلنا من السماء طهورا تعارضها مفهوم هذه الرواية مفهوم هذه الرواية أن الماء القليل يسمون بمجردهم الأخير من فماذا تقول في هذه المعارضة يا سيدنا مع سلامة الجميع عما يصلح من المعارضة, عم المعارضة. بناء على عدم عموم فيما دل على نجاة الخليف واشتراف التغيير من المعارضة لا أو ملاذ إذا بلغ لا أو مطية وإذا لم يبلغ خدر القرآن في يكتفي بما على عدم عموم فيما دل على نجاة الخليل وسراب القرية في الماء لفقد اللفظ الدال عليه وغارت ما استفاد منه إصلاح راهب الرياض يسير إذا نسي بسيطته. يقول العموم من الكتاب الله فقال الله رعاء وحاء باعتبار أن العموم مدلول وضعي لاخذ كبر لاخذ ذنبا رعاء لاخذ كافر ماذا العموم من كتاب الله المفروض أن المفروض ليس من إذا بلغ المنطوق لفظه،, لفظه،, لفظه إذا بلغ الماء قدر كرن لا ينجده شيء بل يا المنطوق لفظه ودال على العموم بلافذ دي أما المصموم فإذا لم يبلغ قدر كرن فينجده شيء هذا ليس بلافذ فإذا لم يكن لفظه لا يتخذ العموم ما يقان بأن عموم المصموم معارض لعموم الآوات وأنزلنا من أسماع من أسرع المطمول لا أم ملائك العموم فرع اللافظ لا لفظة نحن يا إثماني السفاني الإطلاق يقول بإطلاق يرجع بعمينه إطلاق شيء والعموم شيء العموم مدلول لفظيا فرع وجود الله، الإطلاق فرع مقدمات الحكمة ليس فرع وجود الله، وجود لفظون أن لم يجد لفظون إذا وجود مقدمات الحكمة أكثر صار بين العموم وبين الاخلاص في هذه المهيات أن العموم من فساد الله يحتاج إلى لخدم يدل علي من كل من جميع الصرق في الإصلاق فرع المخدمات الخدمة كون هي المولى في مقام البيان ولم ينصف قوم المولى على الثلاث مخدمة متى ما كان المولى في مقام البيان وَلَمْ يَمْطِدْ قَرِينَةَ الْأَنْثِلَافِ إِنَّ عَقْدَ الاطلاق سواء كان إطلاقاً لللفظ أو إطلاقاً للمفهوم فالإطلاق بدل يكون مصباح المفهوم إيه المفهوم المفهوم؟ مو المفهوم عام أوه فإذا كان مصباحاً وليس في عامل بإطلاق المفهوم قد يقول القائل نحن مثل مفهوم مفهوم يقول فإذا لم يبلغ الماء قدر كرن لم ينجسه شيء فإذا لم يبلغ الماء قدر كرن ينجسه الشيء فهذا يشمل حتى الجاري القليل نتمسك بإطلاق المفهوم في شنو؟ في إثبات النجاة بالبلاقات الجواب عن ذلك أولاً متى ما تعارض الظهوران قدم الأظهر على الظاهر أو النصف على الظاهر، فيما اذا كانت الدلاله لفظية تكون اظهر مما إذا كانت الدلاله مرفومية، المرفوم مدلول إلتزامي والمنطوق مدلول مطابقي، المنطوق مدلول مطابقي المفهوم مدلول إلتزامي المجلول المطابقي اقوى المدلول الالتزام في الظهور العمومات وأنزلنا من السماء ما انطهور دال بالمطابقة على الظهارة المفهوم هنا دال بالالتزام على النجاة بمجرد الملاقات متى ما تعارض الظهوران وكان أحدهما أقوى يقدم سنقدم العمومات الدالة على الظهارة طابع هذا أول ثانيا لا نسلم الإطلاق أول الكلام إذا غيرنا سلم الإطلاق فتحقق المعارضة إذا سلمنا أن المفهوم مطلق فتحقق المعارضة بينه وبين العمومات على الصهارة لا نسلم الإطلاق أصلا ليش لأن المولى دائما في مقام البيان من جهة المنطوق ولا دليل على كونه في مقام البيان من جهة المفهوم. المولى يقول إن جاءك زيد فأكرمه في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان وذوب إكرام زيد عندما جئه تسأل المولى تقول له فإذا لم يجئ أكرمه أم لا؟ فأنا في مقام بيان من هذه الجهة أنا في مقام بيان المنطوق وهو مقام بيان منطوق لا دليل عند العقلاء لا أصل عند العقلاء على أن المتكلم إذا كان في مقام البيان من جهة المنطوق فهو في مقام البيان من جهة المفهم وحينئذ كما نتمسك بإطلاق المنطوق نتمسك بإطلاق المفهوم. لا الظاهر الكلام كون المولى في مقام البيان من جهة المنطوق أما لا يوجد عندنا أصدع وقريو يقول هو أيضا في مقام البيان من جهة المفهوم. فإذا لم يثبت كونه في مقام البيان من جهة المفهوم أيضا لم ينعقد الإطلاق المفهوم لأن الإطلاق فرع إخراج كونه في مقام البيان لم ينخرج كونه في مقام البيان من جهة المفهوم صار واضح؟ فلم يتحقق المفهوم هذا ثاني لفقد اللفظ الدال عليه يعني هناك دلالة لفظية مطابقيه هناك دلالة مفهومية التزامية هناك مقدمه هذه كانت اتفاق بالنصف إشارة إلى أقوى الظهورين هذه الدلالة أقوى ثاني. وغاية ما يستفاد منه الإطلاق والمقام غير متبادر من إحنا هذي ثانين اللي ناقشنا وقلنا أنه لم يثبت كون المولى في مقام الفياني من جهة المفهوم وليما ويسلم تقول سلمنا أن المولى في مقام البيان من جهة المنطوق ومن جهة المفهوم فانعقد الإطلاق للمفهوم افترض كذلك مع ذلك نقول محل كلامنا وهو الجاري القليل غير داخل تحت هذا الإطلاق ليش لعدم التبادل ليش لعدم التبادل هل يدعي الانطراط أن المفهوم منفرفون إذا لم يبلغ المقدر كرنت ينجز شيئا المفهوم منفرف عن الجاري القليل إذا كان يدعي الانصراف ناقشه كما ناقشنا سابقا أن الانصراف لا حجة إلا إذا نشا عن غلبة الاستعمال لفظ غلب استعماله في شيء فرض إليه ثم يقولون ما لا يكل لحمه فهاء البلوغ في الروايه اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحما ولا يطمر الانسان ما الانسان لا يؤكل لحما لكنه منفرد ما لا يؤكل اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحما ما لا يؤكل لحما بلا اشكار عقلا المثال. المثال لا لكن منطرف. منطرف لغلبة الاستعمال نقول نجي انصراف لغلبة الاستعمال لأنه غلب استعمال ما لا يؤكل لحمه في لسان النصوص والروايات في غير الإنسان فهو انصراف نشأ عن غلبة الاستعمال وانطراف في <تصفيق> الجهة لكن فتيمموا صعيدا طيبان نشك هل أن الصعيد يشمل المرمر أو لا يشمل المرمر يقال منفرد عن المرمر صعيد يعني مثلا تراب الطين منصرف عن المرمم هنا هذا ناشئ عن غلبة الوجود ان اغلب افراد الصعيد وجودا وجلو والتراب والطين هذا الفرد عزيز الوجود او نادر الوجود هذا انصراف عن غلبة الوجود لمصراف عن غلبة الاستعمال فاذا لم يكن انصرافا عن غلبة الاستعمال هذا الانصراف الناس عن الوجود فعليه نلتزم بان يجوز التيمم لماذا لان المطلق شامل له الانطراف الانطراف ناشئ عن غلبة الوجود بس يحتاج بعض المستدين موارد الاحتياط بحسب الدليل شامل له بقى. هذا الاطلاق صعيد هذا ضعيف ضعيف مطلق لله منهج الامر اق باطلاقه شامل لان المستهجن عند العقلاء اختفاص المطلق بالنادر لا شمول المطلق للنادر شمول المطلق للفرد النادر ليس مستاجرا عند العقلاء شامل للنادر والغير النادر اختفاص المطلق بالفرد النادر هو المستاجر عند العقلاء حينئذ اي مانع ان نبداء هنا انصرافنا انصراف المفهوم لغير الجار القليل هذا الانصراف غير حجه فلا يعتقد عليه إذا كان مقصود سيدنا طاحب الرياض وهذه ولكن بعدين قال مضافا ما بعد مضافا مضافا إلى عدم شيوع القليل منه وما هو مورد للترديد بالكر وعدمه في زمان السبوع يقول الله أنا الانصراف ركزوا الانصراف يقول إلى ما فرق الإطلاق هو لسمة الإطلاق ذلك دعوة منصهر أما إذا أنت تناقش في اساس الاطلاق اساس الاطلاق موجود ليس منصهر دعوة لانصراف بعد تبوّت الإطلاق بيان ذلك سمعنا متكلما يقول ائتني بما إن الإطلاق منعقد أولا الأصل في كل متكلم ان يكُن في مقام البيان وكونه في مقام الإجناز أو الإجناز أو الإجناز خلاف خلافة أصل أقل يحذّر قرين الأصل والقرائن كل متكلف في مقام بيان المقدمة الأولى لم يمس قرينا على التقيت المقدمة الثانية فحققت المقدمات الثمان حقد بعد أن انعقد الإطلاق في الدعوة لا هو يريد خصوص ما قوم لأنه إيش بي قوم انصراف الدعوة الانصراف بعدها تطلع أما لو نتشفي أساسي بأنخير ماء غير قوم ترك تلك الأجنى ماء غير قوم يبلغ من النجرة وعزه الوجود إلى حد يكون هذه النجرة قرينة عقلائية على الأنف فعدوا ندرة الوجود قرينة عقلائية على الخلاف في زمان لا يمكن تحصيله غير مقوم ما, ما يمكن في هذا الزمان الذي لا يمكن فيه تحصيل غير مقوم لو قال المولى ائتني دماء يقول هنين عقل هنين يقول الاطلاق يقولون ان انا عقل الاطلاق لانه من الاطلاق شنو كون المولى في المقارنين ومن صرحة الانتين على التفكين وهذا الاطلاق قاض لعل المولى اعتمد في التقييد على هذه القرينة وندرة الوجود ندرة الوجود إلى حد صالح للقرينية يخل بالاصلاح يخل بأصل عقاد الاصلاح مو إحنا نبدع الانصراف بعد حصول اطلاق حتى يقال هذا الانصراف في الحديث نحن نبدع عدم تلاميذ مقدمات المشكلة نقول الجار القليل هم هو جارهم قليل او ما هو مورد للتشكيك في الكرية وعدمها كما ذكرني انه بعض المياه تكون مشكوك انها كر او غير كرين الجار القليل وما هو مورد للتشكيك في الكرية وعدمها في زمان النفوس نادر ندرة تصلح لان تكون جنو قرينتان فإذا كان نادرا ندرة تصلح للقرينية مو معلوم أكو إصلاف أصلاف لعل المولى اعتمد على هذه فحينئذ فحينيذ اللعن عقد واضح هذا غير دعوة الإنساء لذلك يقول صاحب الرياض مباطا إلى عدم شيوع القليل منه قليل من الجاري وما هو مورد للترديد بالكر وعدمه في زمان الصدور وقولوا حدا فالحا للقرينية هذه في غير دعو الإنسان ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بإلحاقه بالراكد كما نسب الى العلامه والسيد في الجمال في الحاقه بالراكد يعني شنو بالراكد القليل يعني كما أن, هذا كما أن الراكد القليل يتنجز في جرد الملاقصة في بإلحاقه بالراكد القليل كما نسجد العلامة والسيطة الجمال ومستنده ظهر ضعف القول وضعف مستنده مستنده هو هذا إذا بلغ الموقع <تصفيق> على القرين هذا هو المستند ما قشه أكو ميقاش آخر يصبح سياتي يصبح بعفه بباقة مثل ما يأتي مثل ذكر سيدنا الخوئي قد تسراف التنسيح أنه بناءا على ما ذكرنا في الرسول الرسول قرر ببحث عنه السراجين إذا, إذا تعارض الزليلات على نحو العموم من واجه وكان تقديم أحدهما على الآخر مستلزما للغوية عنوان الآخر بخلاف العاق يرتكر العاق مثلان إذا قال المولى اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه فدعام للصير وغيره أيضا الطيور التي لا يؤكل لحمه داخل في وقال في رواية أخرى كل شيء يطير فلا بأس ببوله فخرآه رشامل لماذا يؤكل لحمه ولما لا يؤكل لحمه فبينهما رمو هنا تقديم احدهما على الاخر مستلزم للاغيه بخلاف الحال اذا قدمنا كل شيء يطير ان لا اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه ناظر لغير الطيور ما لا يؤكل لحمه من غير الطيور بقرينه او له كل شيء يطير فقدمنا شنو قدمنا كل شيء يطير على الاغيه بالعكس لا لو قدمنا أغسل ثوبك ما لا يؤكل لحمه على قوي كل شيء يطير أغسل ثوبك بالأبوال ما لا يؤكل لحمه يطير أو لا يطير إذا كل شيء يطير لا موضوعيتنا بالنتيجة لأن كل شيء يطير بالنتيجة خصصت بماذا بما اللحم بعد تقديم ما لا يؤكل لحمه عليها صار كل شيء يطير خصصنه بما أكل اللحم فالسر لا بأس ببوله وخرأه يكون شنو كونه مأكل اللحم مو السر كونه يطير إذا قدمنا الدليل الأول على الدليل الثاني رايح يكون النكته والسر فيه لأنه لا بأس ببوله وخرأه سر في ذلك أنه شنو مأكل لا السر في ذلك أنه يطير فإذن يلزم لغوية العنوان أن عنوان يطير لا موضوعية له وهذا خلاف ضرم بليل جزان ظاهر الدليل أن العله في لا بأس ببولي وخرى كونه يطير مو كونه ما كل شيء يطير تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية تعليق لا بأس على يطير ظاهر في أن الموضوعية لي يطير أليس مو مناسبة الحكم الموضوع مناسبة الحكم الموضوع تقتضي شنو موضوعية العنوان لهذا الحكم فتقديم الأول على الثاني يستمدع لغوية عنوان الثاني بخلاف تقديم الثاني على الأول إذا قدمنا كل شيء يطير على أغسل ثوبك من أبوال ما لا يقل لحمه بالنتيجة أن غير الطير لماذا يغسل الثوب مين مو لأنه غير الطير لأنه لا يؤكل لحمه فالعنوان لم يظهر موضوعية العنوان لم تزول اذا ما تعارض دليلان بينهما عموم من وجه وكان تقديم احدهما على الاخر مستلزما لاغويه عنوان الاخر بخلاف العاد ترتكب العاد معلوم في مقامها كذلك جاء يقول شنو سالته سألته عن الجاري يبال فيه أتوضع منه أم لا قال لابا ظاهره أن عنوان الجاري شنو فهو موضوعية أوه. في رواية أخرى يقول أغسل إذا بلغ الماء وقدر كربا لم ينجسه شيء بينهما عموما هذا يقول الجاري طافر سواء كان قليلا أو كثيرا ذا تقول غير الكر يعني القليل القليل نيجتون سواء كان جاريا ام غير جاري بين نوعين اذا قدم الثاني على الاول تستخدم لغويه عنوان الاول اذا نقول لا مقصود الايمان بالجاري لا اذا في الجاري غير الكر اذا عنوان جاري لا موضوع غير لان عدم نجاسته هي لان عدم نجاسته حين إذن شنو لكونه كرا لا لكونه جاريا بعد أن نقدم ذاك الدليل الذي يقول إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء نقدمه على قوله الجاري لا بأس به معناه أن مراد الإمام بالجاري لا بأس به الجاري الكر يعني إذن حينئذ عدم تنجسه لا لكونه جاري بل لكونه كر فالعنوان لا موضوع إذا إذا قدمنا الجاري لا بأس به على قوله إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء انه أنه إذا كان قليلا يتنجل والسر في نجاته كونه قليلا لا كونه غير جاري حتى يلزم اللغوية واضح فإذا نتكف العكس المقام فنقدم الأدلة الدالة على طرارة الجاري على مفهوم هذه الواضح هذا إشكال سيدنا قدس يكون يتم لو ثبت أن عندنا رواية علقت ألا هناك على عنوان الجريان هل لان هناك اشياء عن هناك اشياء فيها؟ كل غدير فيه من الماء أكثر من كور ظهر أن الموضوعية للكور وجئت تبقل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريخ من غالبات. قلت فم التغير قال أشفت راك فتوقق نين على أي حال حسب النظر في الروايات ظاهره أن عنوان الجاري وارد في كلام السائل التي كلامه موارد الروايات اللي ذكر فيه عنوان الجاري عنوان الجاري ورد في كلام سائل في كلامه، فقط يقول القائل لو كان عنوان الجاري واردا في كلام الإمام لفهمنا من التعليق الفكم على لأنه له موضوعية مختبى مؤسسة ولكن إذا ورد في كلام السائل سألته عن الجاري وبعث هذا لا بأس بي لا بأس بي لأنه جاري أو لأنه لا كري إذا لم ترد الكلمة والعنوان في كلام الإمام نفسه ممعلوم أن العنوان له موضوعية فحينئذ قد لا يأتي هذا الوجه الذي صرقه سيدنا قد سسره في المقام باعتبار أن عنوان الجاري ما ورد في كلام الإمام الإمام يجيب على ما سئل يجيب على ما سئل عنه لكن بذبت المناطر الذي توهمه السائل والآن ذاك المناطر لا يسأل عن مع الجاري. لا يتصور أن إمان يجيبه مع غير المأجور. لا، مو غير جاري. جاري وكر، ما جابوا غير جاري. وجاري وكر، ما, ما جابوا غير. ما المع. ما يتصور أنه يجيبه عن شيء لا يسأل عنه لأن هذه. لا عن الجاري يباله في شيء. هذا المع. الجاري هذا أو الجاري وكر لا جاري وكر قال يقضون أنه بلحظ هالأمرين سوا لا الجريان بعد ما إلى موضوع فيه فيه. يريد يقول الإمام على أن لا بأس فيه لا بأس فيه باعتبار أن الإمام صهيم من السؤال أن هذا الجاري كرون فأجاب وقال بأنه لا بأس فيه هذا غير متصور على الإمام يعني على الإمام تصور السائل, السائل, السائل يسأل عن الجاري بلحظ كرون أو غير قرر أجري ظاهر سؤال السائل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 ranging قولوا غاية من العرف يفهم في المقام أن الإمام يجيب مناط السؤال موضوع how مناط السؤال ومورد السؤال شيء شئ مورد السؤال الجاري يبالي فيه أو لا أجاب الإمام بأي مناطين س Xing س Events رب أشED المناطع عند السا begitu schede مناط السؤال شيء ومورد السؤال شيء أخر مورد السؤال جاري يبالي فيه مبليل لا qué se لا بأسلي يعني إذا كان كرّاً أو إذا لم يكن كرّاً. صلّى على أنه أسمت سفّر. إسمه شكل طاعي. إذا ورد العنوان في كلام الإمام دام حاراً. إذا لم يرد في كلام الإمام وكان والداً شنو؟ في سؤال الرأي هنا إذن يقولون. مقتضى طو... تطابق الجواب قاعدة عرفية موجودة مقتضى تطابق الجواب مع السؤال مقتضى تطابق الجواب مع السؤال أن يكون الجاري له موضوعيته أكذا يقال أقول هذه القاعدة العرفية أن مقتضى تطابق الجواب مع السؤال كون ما ورد في سؤال السائل له غراء ما لم تكن عندنا جله أخماه إذا عندنا أدلة أخرى نشك في جريان هذه القاعدة أو لا نشك أن الإعتماء أن الإمام اعتمد على هذه القاعدة أو لا باعتبار أن الإمام يقول أنا بلي الآن بينت كت لا بأس فيه لكن في أدلة أخرى بينت أنه إذا لم يكن قرضا ففيه بأس فال Imam معتمد على الأدلة الأخرى يعني فمن الأدلة لحاظ الأدلة الأخرى هي إحنا نقول جريان قاعدة التطابق بين السؤال وبين الجواب إنما تتموه فيما لولا لم نحتمل اعتماد الإمام على البيانات الأخرى في كلامه مع وجود هذا الاحتمال من يريد بنعول على هذه الأفضل أخوشي <شي> بفرما الماء الكثير الراكد لا ينجس الكثير من الماء الراكد أيضا في الجملة أنا على كل مكفة جثية إجماعا للأصل قاعدة الطهارة أو السفارة والعمومات إن الله خلق الماء قدورا للجمس عن المعارض ما أقول إذا معارض وخصوص ما يأتي في الماء القليل من المعتبرة يعني النصوص المعتبرة فيأتي في خصوص الماء القليل نصوص معتبرة تدل على أن الماء الكبير الراكد أيضا مطاهر ذكرهما منها الصحيح عن الماء تبول فيه الدواء وتلغ فيه الكلاب ويقتسل فيه الجنوب قال إذا كان قدر كرهن لديه معناه انه شنو؟ معناه ان الماء الراكد ايضا لا ينجسه شيء ومثله الصحيح الاخر عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء قال كنت راكب له مراكب لا ينجسه شيء ايش ما المقامنا والموثقة عن الدجاجة والحمامات وأشباههما تطأ العذره ثم تدخل في الماء يتوضا منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء قدر القرين هذا الشامل الجنوب في محلي سلامنا إذن, إذن عدم نجاسة الماء الكثير الراكد على نحو المجرم الجزئيين على نحو الموجبة الجزئية عدم نجاسة وإجماعية إنما عليه لا كلام كلام أنه في الحياض والأواني إذا كانت في الأواني و الحياض ما كثير أيضا لا تتنجذ في مجرد الملاقات أو لا كلام في خصوص الحياض والأواني لذلك قلنا عدم النجاس على نحو الموجبة الجزئية إجماعيا أما عدم النجاسة على نحو الموجب الكلي بما يشمل مياه الأواني مياه الحياة هذا مشهور كأنه إجماعي ومطلقا مطلقا يعني شنو؟ يعني على نحو المجابة الكلي على المشهور عدم نجاسته مطلقا على المشهور مو عدم نجاسة مطلقا إجماعي بل كاد بل كاد, بل كاد أن يتوضي نعم خلافا لمن شذ حيث خط ذلك يعني خط على المنجاتات لما عدا مناه الأواني والسيارة ونسب هذا القول المفيد تدعونا من أواني ثلاث لعموم النهي عن استعمال ماء الاواني وشكرا وشكرا هذي ألهم ذكر همي بعضها في مال قليل أرجو بهم طلع لي وقال بك عن رجل رعفت فان فصار بعضه عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعطار قال سألته عن رجل رعفت امتخف فصار بعض ذلك الدم قطرًا صغارًا فأصابكنا هل يصلح له الوضوء من؟ قال إن لم يكن شيئًا يستجين فماذا؟ كان شيئًا, شيئاً يستجين أسراب الوضوء هذا شامل ما إذا كان هنا قال أيضًا عن سماعه سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إلا آس إلا وقع في أحدهما الغار لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ما إن غيره قال يهريقهما جميعا أهل يفضل الرجل الجنوب يغمس فيغمس يده بالانا يغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها فلا باس اذا لم يكن اصابع يديه هذا قبل الوجه اذا وهاكذا عن اديب بصير عن عليه السلام قال اذا ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أطابعها. مثلاً قذر بول أو جناب فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء ما هي مطلع. إلى آخره. مقتضى ذلك شنو؟ أنه لاستثناء ماء الأواني. صاحب الرياض قل بسر يناقش. أولاً هذا أخف من المتاع. ثم ادعكم استثناء الأواني والحياب. والحال بان هذه الروايات واردة شنو؟ في الأوانين هذه أخر ثانيا معارض بعموم ما دل على عدم انفعال الكر مطلقا معارض بعموم ما دل على انفعال الكر مطلقا على عدم انفعال هذا اللقاء صحيحة اذا بلغ الماء خذر كر لا ينجزه شيء معناه إذا لم يبلغ قدر كرن يتنجه أفضل ما لنا بالمنطوق بالمنطوح إذا بلغ الماء وقدر كرن لا ينجته شيء ثم كان نانية أم غيره حوضا أم غيره فيعارب عموم ما دل على المهي من الأرواح طب وهو أقوى يعني عموم ما دل على عدم السعار الكورن ليش أقوى لقوة احتمال ورود الأول على ما هو الغالب في مياه الأواني من نقصها عن الكل يعني صراب أن من الأول منصرف إلى الماء القليل يهريقهما مو يعني يهريقهما درامين كبار يهريقهما صاهر يهريقهما يعني صغير يعني يهريقهما وعيد هذا لا أو مثلاً وقع ثم تخط فوقع قطر دم في إناءه ماهر إناءه يعني أنه ماء قليل ما تمام. مو ليس ماء كليل هذه الرواية الواردة في النهي عن الأواني ممطرفة للقليل تلك الروايات عامة تقدم في القليل إحنا أشكرنا عن الانصراف والانصراف لا يعتد به لأن هذا الانصراف ناشع عن غالبة الوجود هو ذا الأغلب إنياء الأواني شنو؟ وهناك قليلة على ما هو الغالب في مياه الأواني من نقطة امطراف يقول صاحبا يقول ليه مو وشكاية امطراف على المهم المهمة الثاني أقوي ظهرا وجود الامطراف فيها هذا حتى لو مو حجه وجود الامطراف فيها هذا معناه أنه أقل ظهرا من الثاني الثاني لا يوجد فيه انطرافه هلا كافي الثاني لا يوجد فيه انطرافه ندا بلغ الماء وقدر كرن لم ينجسوا شيء ما حد احتمى للامطراف فيه لجنه الى غير مياه الاواني بينما الأول يحتمل فيه الانصرافان لم يكن حجا وهذا النقدار كافي ان ذاك الظهور اقوى وهو اقوى لقوة احتمال ورود الاول على ما هو الغالب في مياه الاواني من نقصها عن طب ومع التساوي البرد انهم متساويان في الظهور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 أيضاً يناسبه العمومات خلق الله الماء طهورا لا ينجزه شيئاً زلنا النسب الماء فالأدلة الثانية رجح العمومات والأصول ولا دلة الأولى لا مرجح طبعا طبعاً هذه الأصول ما يقول الأصول إذا استعملت رجع يقول الأخر ما فيها مرجع لا مرجح فرق بين المرجع وبين المرجح إذا تساوى الدليلان في الظهور يتعارضان يتساقطان بعد تساقطهما نرجع لماذا؟ للعموم أو للأصل اكده إذا تساوى الدليلان ظهورا يتساقطان بعد تساقطهما إن كان أكو عموم فيرجع له إلا يكن له عموم يرجع للأصل العملي فالأصل والعموم مرجع لا مرجع صار معلوم؟ ومع التساويف الترجيح لجانب الاول يحتاج الى دليل مع أن الوصول العمومات الخارجه على ترجيح الثاني خارج عن مخرجها من الترجيح التاني خارجة خارجة خارجة. مخرجة. مخرجة. مخرجة. الا ان يقول صاحب الرجل الا موافقه الكتاب المقدس فانها يذكر في ذلك عامل التراجيح اذا تحارب الخبران قد تجنون مو. خذ بما وافق كتاب الله تعالى وقال يقال هنا بما ان ما دل على طهارة الكرب موافقا لقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا فيكون موافقا للكتاب فيقدم من حيث موافقته للكتاب على الطرف الآخر مو يقدم من حيث موافقته للعموم مرجع لا مرجع يقدم من حيث موافقته للكتاب كتاب عموم أو طفول يقدم من حيث موافقته الكتاب طبعاً لا يستمى الزلاب هذا مع أن المفيد قد يحسن الذي نسب إليه هذا القول وهو استئناء مياه الأواني والخيام عبارته في المقنعة وإن أوهمت هذا القول إلا أنه يحتمل أنه ناظر للغالي. يعني عندما استثنى مياه الأواني والحياظ باعتباره من الغالب هي شنو والناق فانيكو هلان فريين ليكو إلا أن ورودها يعني ورود عبارته الموجودة في المقنعان كمستنده كما أن المستند وهو الرواية حملناه على الغالب أيضا هو أيضا عبارة حمل على الغالب كمجتمده وروده مورد الغالب ومحتمل فالظاهر مجتمع ظاهر أنه يقصد أقل من الكور إذا المقنع نقل هم المقنع فالحق قال فأما إذا كان في بئر أو حوض أو حوض أو إناء فإنه يفتد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز استطفض ربيه حتى ينطفض هذه العبارة يحمل رصاح الرياض ويقول ظاهرة ناشية. ناظرة البئر والحوض والإناء الأقل إذا هو أقل في قصية استثمين لا لا معناه لبداع إذا هو مقصود ما هو أقل من كل من يحتاج استثمين كلامنا في الكور كلامه في الكور الكور طائر يتنجس أو ما يتنجس يقول لا ما يتنجس ثم هو يقول وأن إذا كان في بئر أو حوض استثناء من الكور اذا إذا هو أقل من كور استثناء لا معناه له بعض فنحتمله صاحب الرياض واضدعى ظهوره لا محل له اصلا كلام المفيش في الكور ثم استثناء البئر والحوض لنا كلامه في الكور ولو كان مقصده القلم الكُل خارج موضوعه متخصصاً دام على الاستنباح هذين أحمد بن كما فهمه تلميده الشيخ توس <تصفيق> الذي هو أعرف بمذهبه في التهديد صاف الشيخ توس الشاب التهديد قال وأنه متى بلغ الكرم متى بلغ الكرم او زار عليه فإنه لا يحمل خبثان الا ما غير لو الشيخ الطوسي قاعد يتحدث في الكر ويقول الكر لا يحدث مياه الاواني والحياض اذا كانت اقل من كر او كر شنو حكمها ما تعرض الشيخ لذلك بمجرد ان الشيخ يفتي ان الكور معتظم يعني ان الظاهر من عبارة المفيد ان مقصوده بالاواني الحياض غير الكور ولا يبعد ان يكون غيره كذلك يعني غيره بعد غير المفيد اللي قال لا يبعد انه ناظر للماء الاقل من فر ايضا ثم انه هل يعتبر